とても大変なことです。 التي س ب ق بيان مراتبها وسجلياتها وكان من ذلك ا ل ت ف ك ر في الزمان و ا ل ت ف ك ر في الزمان أ ه م ما يستثمره العبد منه ا ل ت ف ك ر في عمره ل أ ن الزمان ب ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن إ ن م ا قيمته و إ ن م ا خطره لما ياكل من عمره و إ ن م ا ا ل إ ن س ا ن كما بينا في غير ما مناسبه اذا أ ر د ت أ ن تعرفه تعريفا وجوديا اقصد بالمعنى الوجودي هنا يعني المعنى المنطقي العام أ ي من حيث هو موجود ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أردت أ ن تعرفه بهذا المعنى ف إ ن م ا هو م ر ح ل ة ز م ن ي ة تاريخ و ل ا د ة وتاريخ و ف ا ة هذا هو الانسان فما تنجزه من خير أ و شر وما تختلفه من أ ع م ا ل سياده الاتجاه او ذاك كل ذلك إ ن م ا يقع ضمن ع م ر ك هذه ا ل ف ر ص ة التي لا ت ت ك ر ر والتي لا تتعدد وهي نعمه عظمى ع ص ا ه الله جل وعلا ل ل إ ن س ا ن ترخص ق ص ة وجوده من بدايتها إ ل ى نهايتها هذا العمر عليه ا ل م د ا ر في ا ل ش أ ن كله في أ م ر الدين والدنيا ولذلك وجبت تفصيله ه وقدري ا ل جل وعلا الإنسان إلى مرحلة ما قبل العمر ما نبه ليعرف قيمة هذا العمر قيمة في ق هذا وخلاصه ل ه سبحانه وتعالى ا ل ت ف ك ي ر في العمر و ا ق ع ة اساسا على ا ل م ن ج ذ ا ت م انا ذ ا أ ج ت أ ن و أ ن ت أ ي ه ا العبد ماذا أ ن ز ل ت من عملك في عمرك ي في الحديث الصحيح أن من بينما يتحدى يوم القيامة وعن عمره أو شبابه في وعن عمره في وقد وعن أو وعن علم عنه عبد عمره عمره من مأسناه أن أن ن شبابه ا س هذا العمر الذي أ ع ط ي لك راسمال باعتباره راسمال وجب أ ن تخرج و أ ن تبين الربح من ر ا ل م ا ل هذا يوم ا ل ق ي ا م أن ي أ ت ي العبد ربه يوم ا ل ق ي ا م ة بعمر خاسر والعياذ بالله بل يجب أ ن يكون العمر رابحا وربح عمره و ب ا ر ك ة ذلك العمر وزكاته من ا ل أ ع م ا ل الصالحه حيث ت غ ر ي ب على ح ي ا ة العبد ويكون خيره أ ك ث ر من شره وفضله أ ك ب ر من نقصه هذا هو العمر المبارك وهذا هو ا ل إ ن س ا ن الرابح ا ل ف ا ئ ز فعلا إذا العمر وتذكروا الأمان وتذكروا الأمان كما قلت ورد في في فيه فالايات والاحاديث في الاستخراف ا ل ك ا م ل الشامل من قسم مغلق س م ك ان ت ت ف ك ر فيما أ ن ج ز في علمك ومحقك و أ ن ت ت ف ك ر فيما يمكن أ ن تنجز أ ي في ا ل ا م ا ن التي تعقدها على الغد أ و على المستقبل و ت ف ك ر في ا ل أ م ر ي ن بناءا فيه نوع من الاختبار والتمحيص و ا ل م ح ا س ب ة لنفس عماضها وعن مستقبله أ م اما تفكر في ا ل ج لنقصد التفكر إ ن ن س ا في المنجزات هذه ل ف إ ذ ا إ م ا أ ن تفكر في ا ل أ ع م ا ل التي هي من السيئات مما ن اقترت في حياتك هل تبس من هذه ا عانيت ل من العمل ما يربوك في ميزان الشرع على تلك ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ا س د ة ا ل عوضتها ل خيرات و البركات حتى لا يثقل ميزانها يوم ا ل ق ي ا م ة على ميزان ا ل ح س ن ا ل أ ن في الحديث و أ ت ب ع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ن بحسنات من ولين بإذن الله حز وجل هي نفسها حسنات منك فهل فعلا فعلا حوها لجعلها الله هي هل هذا هل تتحول وجل إلى حصل النصوح أتبعتك أنت سيئاتك وتوبتك توبة جاد حز و د في التخلي عما تختلف من السيئات من المعسل ح ر ا م والمشرب الحرامي والمطعم الحرامي والمنظر الحرامي وغير ذلك من موبقات ا ل أ ع م ا ل وكبائرها و ط غ ا ئ ر ه ا ام انقطعت ل أ م ر آ خ ر لرياء أ و سمعه أ و خوف من الناس أ و غير ذلك من الاعتبارات ا ل ب ا ط ل ة التي لا تحققهم عن العبوديه ة ل ل ا لله و ا ا د وإنما التوبة ل كان خ الواحد ة إ ن م العمل ا ا ل ص ما كان خالطة فهذا لله ي ق و ن ا إ ل ى أمر آخر في ا ل الأعمال لأن هذا التفكور الأمور السلبية ت ف في ك و ر في يعني هذا الإنسان فجل خ ل ن ه ا ت ذ ك ر إ ذ ا في ا ل أ ع م ا ل بعد ذلك يكون أ ي ض ا ت ذ ك ر في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة صلاتك صيامك ذ ك ا ت ك حجك كل فعل الخير والبر من أ ص و ل ا ل أ ع م ا ل وفروعها هل أ ن ج ز ت ما أ ن ج ز ت فعلا و أ ن ت على ي ق ي ن ل أ ن ك إ ن م ا أ ن ج ز ت ه عباده لله مخلصا و م خ ل ط ا لا ترجو من وراء ذلك رياء ولا س م ع ة ولا تسميعا و ف ي حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل م ا رواه البخاري من سمع س م ع الله به يوم ا ل ق ي ا م ة نعوذ بالله من السميع من ش ق ش ق الله عليه ومن سمع سمع الله به يوم ا ل ق ي ا م ومن أن تعمل العمل صالح إلى أن باتسمع العمل تعمل ذلك عن كوميك لكي يقولوا فلان وفلان دار شادا هذا ا ل م ي ع ي ب ط ل العمل والعياذ ل ل ه ولا يجعله خالصا لله فلا يقبله الله جل وعلا عباده ل أ ن ك إ ن م ا ع ب ث ت ه شهواتك و إ ن م ا ع ب ث ت به انسك و إ ن م ا ع ب ث ت به ا ه و ا ئ ك ا ق ر ا ت من اتخذ س الهه هواء هو هذه و ث ن ي ة ش ف ي ة فلو رجعت إ ل ى امسي وجعلتكم حيث اعمالي فعلا ماذا يخلص لي منها على انه إ انما فعلته لله يحكم فقد خالص لك به على انه عامل فعلا فرجوه حسناتيه عند الله جل وعلا وما من عبد الله شكا اذا راجع أ م س ه في هذا الالتزام الا واصابه الخوف ان كان عبدا لله حقا س ي د ا تذكر في منجزاتنا يجعل العبد يشبع الى الله جل وعلا رغبه ورغبه لتعويض ما فات عشاء لتعويض ان أ ينال خيرا عند ربه ع س ا أ ن يستقيم على منهاج ربه ع س ا أ ن يمن الله عليه من ت و ب ة النصوح تغسيل ماضيه السيئ واجعله على ص ح ة ج د ي د ة من القبول والرضا عند الله جل وعلا فكل هذا إ ن م ا هو ن ت ي ج ة التفكر هذا العمل العظيم وهذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة التي أ غ ف ل ه ا المسلمون في غالب احوالهم أحوال المسلمين الآن في الآن ذ ا ا ل ز الاولى ظهر ع ي ه من أن نتا الفساد دعال لرقصا على تبلد م وما منهم ما وفي و عاد أحد ح نفسه يتذكر في ه إلا قليلا قليلا ل ل ق ي فاذا تذكر في العمر بما هو اعمال يقع من ارجل هذا ا ل م و ق ف ثم تذكر في المستقبل لانه تذكر في الاعمال كله حول المجلد وهذا نوع من تذكر في الماضي جاء النسخ الانسانيه تذكر في من الخير الشر إ ن كان خيرا تمحصه أ ه و ى لله و إ ن كان شرا ف أ ن ت ترجو أ ن تتوب منه فذلك ايضا عمل حسن التوبه ة م للسيئه امر حسن فترجو تفطر وبغير وبغير وبغير. في تفطر تفطر أمسي أمسي تريد تلك اللحظة ولكن ما هذا يتاح عنكم وبعضي أ م ا ا ل ت ف ك ر في المستقبل فهو ت ف ك ر في أ م ر ي ن ما يزال في غيب ا الغيب هل تضمن غدك هل تضمن ز ي ا د ة في أ ي ا م ك هل تستطيع أ ن تحدد ن ك ا ط ر أ ي ك لتزن ما بقي لك من ا ل أ ي ا م و ا ل أ ش ه ر والاوان أ ع و على ما يمكن تسمع أن、تصمع. لا أ ح د من ا ل إ ن س ا ن يستطيع ذلك اذن ا ل ت ف ك ر في المستقبل كله أي فيتعلق العبد بالرجاء الرجاء في الله جل وعلا ان يبارك له في عمره و ان يبارك له في عمله حتى ان يعمره بما يرضي الله جل وعلا و لا يزيد التفطر في المستقبل الانسان المؤمن لا يزيد ذلك الا خوفا و رهبا ان يكون فعلا ماء الجزر الماضيه لا يساوي عند الله شيئا فيزداد تعلقه بالله ويقوى رجاؤه في الله وفي الله الرجاء في الله ي ش د ويقوى ويصبح الشوق إ ل ى رضا الله و إ ل ى أ ي ا م خضراء من المستقبل القريب يصبح هذا الشوق أ ش د ا ت ق ا د ا فالمؤمن اذا ا لهذا أ م ر و ب النوع من العمل التفكري تنشط قدماه في سياق السير إ ل ى الله جل وعلا يحس بواحد وفي ا الرغم واحد القوة ح د شديدة عمل انجاز ل ي الحسنات في مستقبله القريب الذي ي ب د أ بالدقائق ا ل أ و ل ى التي تريد لحظه التفكر المجرد ما في الخير ولذلك وحد شديد شوق أ ن حسنا سمع سؤال و أ م ر ن ا في كتاب الله آية العبارة في غير ما ا ي ة وغير م ا س و ر ة بالتذكر او ب ص ر ي ق العباره بالفعل ا ل م ش ت ق م ن هذا أ و بمعناه قل انما أ ع ظ ك م بواحده ان تقوموا لله مثنى وقراتا ثم تتذكروا ما بصاحبكم من ج ي ن ه إ ن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب ش ه ي د كما أ س ل ف ن ا وبينا فيما ت ي ث ر بيانه في الحفقه ا ل س ا ب ق ة من هذه ا ل آ ي ة و و ا تلك ا ى و ي ت ف ر و ن في خلق احوال ل والأرض س م ا ا أرضنا و ت ذهب باطل سبحانك فرحنا هذا بالله التفطر ا إنك من ينتج ج ينتج ل خ و ف ينتج الانبياء ر ه ب في ل ل ق ب ي ت الخشيات ذات ج الوحيد القهار وكل ذلك ل من حسن و ط والصديقين من ا ل أ م م ا ل ص ا د ق ة و من هذه ا ل أ م ة إ ذ ن هذه خ ل ا ص ة للتفكر و في ا ل م ق ش ه اشارات ك ب ا ل من أ ب و ب ف ر في ا ل ز ر ن و س عثمان ليسعى هذا الوقت المحدد ا ل آ ن هذه المعاني الكبيره ل أ ن ه ا معاني كبيره جدا في الدين ل أ ن ا ل ط ب ي ع ة ت ق ص ف ا ل ق ر آ ن الذي يقوم على معنى ا ل ع ب ر ة والاعتبار و ا ل أ خ ذ بالسنن ا ل إ ل ه ي ة لبناء النفس و ل م ج ر ى كل كان يقوم ا ل ز م ا ن ويقوم ل ز م ا ن في مرور د ا ل ق ر آ ن الكريم والسنن الرومينا ي ا ل ع ن ن ى ا ا ل ث م ع ا ل الله ك كتاب ب ي في ر وفي س ن ة رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ت ف ك ر في حوالي ا ل ح و ا د ث التي تقع في زمانك الذي أ ن ت تعيشه ان مارك ن ت اللي كيف برضه ن ت ظ ر الناس والناس كلهم يحدثون ما يحدثون ويحدث و ا بما يحدثون حوادث يعني في الحياة وحضارات تتحاور الحير يحدثون ومؤسسات ودول وجماعات وأمم、وحضارات. وقع、تتدفع. أو、تتصارع. أو、تتحاور. أو في الحير وفي يحدثون وكوقع الناس بها مؤسسات تتدافع تتسابق الشر ما الأرض يعني يتطرر في يتطرر يعني في في تتطرأ حوادث هذه الحوادث واجب على المؤمنين أ ن يتفكر فيها ل أ ن ه ا تتعلق به ي هو أ ي ض ا في حياته اما بامر يهزجه او بامر ن يعبد الله في الأرض وتفكر يبشره هذه الحوادث إنما ع ا ل ل بالله الكو وفي النفس وفي التاريخ على السنن الله يعني عز في وفي وفي وجل التي هي القوانين التي أ ن ز ل ه ا والتي وضعها في ا ل ط ب ي ع ة و ا ل ح ل م ا ل إ ن س ا ن ي ة والاجتماع البشري والعمران الانساني تهيئت في كتاب ن من ل المتارعين الشر الإنسان المجنوم الإنسان ي ي فيها ر عارفتها وقرأتها فقررت فرار فرار ن كنت من فيها وإن كانت من الشر عرفتها فقررت منها فرار الإنسان من, أو فرار الإنسان من الأسد كما وفهمتها أو الأسد ر ن في الله وفي س ن ة رسول الله رب العالمين سبحانه وتعالى بيجلنا علامات, علامات هذه ا ل علامات هي ع ب ا ر ة عن مقدمات و ح د النسائي م ي ق ولكن ر يجب ان يكون ذ ا هناك اشخاص أ ي ت ك ذ ان و يكون هناك اشخاص ي ر آ ن وفي ان ة ك ث ي ر و م ن هناك ا ش خ ا ل يمكن ا ل ي ك و ل هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ل خ ا ص يمكن ان ي م في هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص فيه معنى ا ل ش ر ط م ع ن ا ج التعبير ه ذ ابن حين ا ع ت ن ا من معنى العمليه ي م ع ن ى أ ن ه هذا اذا كتقول المراه كاين واحد الوقت سيقع و و ح و ق ك برزمان هذا الوقت ك ي ق ب ر ي ج ي ف إ ذ ا ف ي ه م عندي ى المستقبل إ ذ ا جاء رغبات وحد ا ل ن ت ي ج ة و ل ك النتيجه كتقول فيه معنى ا ل ش ر ط لأن الشرط عن فحينما تنصر ن ص ر الله ي ك مئة م ولكن تلك حققت ج م س ا يعني ت ح ج و انهلكوا الشرط ل ي ي ق لأن ل ا ي م م وجهين الصالحون قال نعم إ ذ ا كثروا ا ل خ ب ا أخذ من ذلك سنة أ خ ذ من ذلك سنه يمشون لله لاجتماع ا ل سنة حينما يسترق الناس و ي ت ص ا ب ق و ن الى الفواحش ويعلنون بها إ ع ل ا ن ا ف م ع ن ذلك إ ذ ن أ ن س ن ة الله القدريه من عذابه وعقابه نعوذ بالله من غضبه فتدخل ل إ ر ج ا ع الناس إ ل ى الحق ب إ ه ل ا ك من تورط في ذلك وقد يقع في ا ل م ل ك ة بعض الصالحين ثلاث الحديث لك الصالحون قال أنا أنا إذا الحدث وفي عن كفر ت ك ن ل ف ي ن ا غالا ممكن كم ح ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا م ن كم خ ا ص ة ه كم ا ف ه كم حافه كم حافه كم ا ل ه كم حافه كم ن ا ف ه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه ك ن حافه ي م حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم و ا ف ه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم ح ث ف ه كم حافه كم ح ا ل ه كم حافه كم حافه ك ي حافه كم حافه كم ح ا ل ه كم حافه كم حافه و م حافه كم ح ا ل ه كم حافه كم حافه كم ح ل ل ه كم حافه كم حافه كم حافه كم حافه كم فما انا بفنغم للعبيد مغنبيين عليه سبب بذلك شرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان بينه وبامان بشروط م ل ه هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه تحق بهذا السميع العذاب ف ا ل ل ه جل و ع ل ا من يهلق المصلحة تكفر ا في حال و ع ن الزمان ن ل ب ا ورضي لكن وتواصقوا والعياذ بالله هذا عليه م الانسان ل ا ز م ا ل إ ن في عرب ا ل م ع ي ش هو احدى م ر ح ل ة ت ا ر ي خ ي ة خ ا ط ر ة ف ي ت أ ه ب ويستهلك ويحصل ب ك ل ب ه من الخوف من الله جل وعلا أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما يحصل مما لو بقي منغلقا على نفسك لا ي ق ر أ ا ل ح ي ا ة ا ل ج ا ر ي ة حواليه ويفيده ذلك في أ م ر ي ن اولا أ ن ه ي ف ي ق على أ س ب ا ب النجاه س ي ن تتغرب تتفرر تشوفيها حاول ما م ث ل ان تنقذ ك ا ل س ف ي ن ة جميعا لانقاذ ل ل س ي ك و إ ن م ا تنقذ ا ل س ف ي ن ة لتجرب أ ه ل الخير الصلاح للاصلاح ولا يشفي ان يكون الناس صالحين بل وجب ان يكونوا مصلحين فاذا ولدت صلاح ربهم فتقوا ر ب ي الله عنه ل لكن هذه ا ل أ م ه ما هو مولد حديث هذه ا ل أ م ه كلكم ل آ د م و آ د م من تراب كاين ن ا ل جزد م عرفين لبني إسرائيل وصل من اليهود الذين أ س ل م و ا ومن العرب ومن العرب ا ل ع ا ر ب ة والعرب ا ل م س ت ع ر ب ة ي ع ن ي ا ل أ م ة من ا ل أ ج م الشائع ل ل ا ء ا ش ت ر ت انسابات ا م ة ا ل إ س ل ا م وانسهرت وصارت ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي الانتماء الوحيد لهذه ا ل أ م ة ومن زعم غير ذلك فقد كذب ر اليقين اليقين أن المطلق من الذنجر نسب الفناني إ ل ن يقولون ان يكون هناك من ي ك ن هناك من و ن هناك من يكون ه ا ل م ج يكون ه ا ك من ي ك و ا ك و هناك من ي ك و هناك من يكون ا ك من و ن هناك من يكون هناك من يكون ه ا ل من يكون هناك من ي ث و ن هناك من ي ك و ا ك من يكون ه ا ل من يكون ه ا ك من يكون هناك م يكون ه ا ك من يكون هناك من يكون هناك م ا يكون هناك من ي ا ك من يكون هناك م ي ن ه ا ك من يكون هناك من يكون ه ا ك من ي ن هناك ن ي ا ك من ي ك و هناك من يكون هناك ن يكون ه ا ك م ي و ن ا ك من يكون ا ك من يكون ه ا ك من يكون ا ك من و ا ك من يكون هناك م ي ك و ا ك م يكون ا ك و ن ا ك و ن ه ا م و ن ه ا م و ن ه ا م و ن ه ا من ه ن ا ه ن ا و ه ا ك من ن ي ك و ك من م ن فلذلك اقوى ا رابطه لهذه ا ل ا م ة التي تعود على الامه ا ل ا س ل ا م ا ي رابطة الدين وهذا الدين الذي اخرجنا به للناس عنده ا ع ظ الطبيعه فقدر الاسلام ه ذ ه ا ل ص ب ي ع ة هي الاصلح والامر بالمعروف و ا ن ي عن المنكر فبذلك تمزجت هذه ا ل ا م ة عن خ ب الامم ا ل س ا ب ق ة ولا ت ن ج و إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ ت بخاصيته لانه لم يكن ا ل أ م ا ل م ص ل ح ة لعندها ل ا س ت فرقه ع ي ش أ م ل ض ل ا ن ا ربيت على ج ب ه ة هذه ا ل ا م ة ن ف خ بها الامم ا ل س ا ب ق ة و أ ن ز ل ا ل ق ر آ نسخ ن هذه الكتب ا ل س ا ب ق ة وهيمنه عليها بس في كون هذه ا ل أ م ة أ خ ر ج ت للناس م ص ل ح ة تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الخاصيه ص ي دي ة ف إ ذ ا ل خ ة للوجود ديالنا والشرط للوجود دي ديالنا استجدنا فإذا نحن لمصلح كان ذ ا الشرط مع الناس الوجود لا إسرائيل نبأنا إسرائيل لا لي نرطي نصرح مع نحن بني نحن كنين يوجد أن كما كان فاذا ي قطة أهل ل د ي وكان أبوهما صالحا كنت د ن ا ا ذ مسلما اللي قدم هو أنت م من ع أنت تنتمي م وماذا ع إذا مسرنا كنت ت م لهذه ا ل أ م ة فماذا اسمع من الشرك الذي ت ز ل ك به ل ا ن ت ا ر ك لهذه ا ل ا م ة و الشرك مثل ش ل ك ا ل د ر و او ضل دره او ان تكون امرا ل ل م ع ر و ف ناهيا عن المنكر م ص ل ح ا ولذلك في الحديث يعني أ ح ا د ي ث امر بن عوفنه عن المنكر م ت و ا ت ر ة يعني بغض النظر عن القران, القرآن خلاص يعني ايات كثير كما تعلم و أ ح ا د ي ث النبي عليه الصلاة ل ل ا ا و س م م ت و ا ت ر ة بمجموعها تفيد القطع كله في أ ن هذه ا ل خ ا ص ي ة بها ستميزر ش ا ل إ س ل ا م ي ة و م من ن ذلك أشد ا ل أ ح ا د ي ث في ه ذ الانسانيه ا ل ب ع ل ي الصلاة والسلام عما ي س أ ل به الله العبد يوم ا ل ق ي ا م ة حينما يتمسر أ و حينما يمسر بين يديه فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله لا ي س أ ل العبد حتى ي س أ ل ه عن المنكر لم ا لم تغيره اذ رايته انهارتني سعرتني وقع منكر اجزاءك قريبا منك و أ ن ت شاهد ولم تغيره فالزبن السيسوبر يعني السؤال أ و الحساب يقع فقط على يعني ما ان جئت من العمل ي ص ا ر ح ي او مقترفا من العمل يعني نحيتي من السيئات لا ايضا ه ن ا ك شيء اخر وهو شكوتك هذا عمل هذا عمل ايضا ب ن ومنه امرنا انصناع وجب ماذا هذا صرفت صرفت ويقول ف يسأله المتري؟ لم تغيره رأيته؟ لم تغيره رأيته؟ لماذا لم لماذا لم عن إذا إذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مسلما ف إ ذ ا لقان الله العبد حجته يعني إذا ربي تعالى في ذلك العبد ايمانا ر ب تعالى ل وصلاحا وعذرا فيعطيه حجه بس يعني رب ت ع ل ى يسلكه ف إ ذ ا لقان الله العبد حجته قال يا رب ي رجوت رحمتك وفرقت الناس أ و خش الناس تذكر المحظات عندك تكن ومن ر يرى ق صادقة كانوا كانوا أعطيتك عندك هالعبدون إذا لا التلقين وانت ما عندك. فمن الناس فمن يعلم ربي ي ر المنكر ولا يغيره بهذه ا ل ح ج ة قليل وأنا يقين لأن المنكرة الواقعة الناس اليوم ثمانيون سمية وأنا من من لا ن ت ح ر ج من ت غ ي ي ر خ و ف من ا د ل ا كاين أ ش ي ا ء فعلا معروفه انك لو تكلمت يا ربما تحقق او اصابك بعض ا ل أ ذ ى ك ي ن ولكن الاجل أ ليستحق من نوع المنكر الموجود ما في شيء ا ل أ ذ ى ب ن السن ما نرضاش ه ا ل م س ك ل ه كاين ما نرضاش نقول واحد فكره واحد م ل ن ص ي ح ة ما نرضاش ي ر د ا ل ي ه يقول أ ن ت ت و ق النفس د ي ل ك يجارك بك ما ن س ت ع د ش مساعده عذره اول تكون انت خ ي ر من رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي سمع ما سمع من الاذى على المستوى المسيحي ن وعلى المستوى البدني د ر أ ق ل ما ي ك و ن أ ن ه يعني يقولون انه ينقص على المنكر في المخاطر و ل ك ا ل م يجب ان يكونوا يقولون انه ينقص على ا ل م ن ي ر في و ل م خ ا ط ر ويضرر في ا ل م خ ا ط و ي ز ي د و ي ق و ل ن ه ي ن ق م و ن و ينقصونه ينقصونه ي ن ق ص ل ن ه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ي ن ا ص و ن ه ي ل ق ص و ن ه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ينقصونه ي ن ق ص ن ه ي ن ق ل و ن ه ينقصونه ي ن ق ص و ه ي ن ا ل و ن ه ين ولكنهم ف س لا يمكنهم ان ل يكونوا قد امرتم ب ه ذ ق ا ل ا ش ي ا و إ ن م التي ا تجرحها في سبيل الله ولكن المصيبه ان هذا يصل مرضي الى ي أ داخل ا ل أ س ر ة ويقول المرض ي ان لم تقل و ان لا تعيرك وابنتك وابنك و وهكذا ك ا ل يقول احد ا ل ك ت ل ة من العقد من ي يحوظ وهذا ن الشيطان ب ي س ي اليوم هذا يصدر ض يصدر ل ا ل ويأتي ن ا ج ت ي هذا هذا صدق القرآن و الران لتعبير النبي ك م ل ا بالران ع ل قلوبهم ى ما كانوا ي س م و ن يعني ه ا الران فذلك هم ا ر ا ن الحديث ه ذ ا الران الذي يرين على ا ل ق ل ب ويجعله م ش خ ي ا ك الكوز عن ا ل إ ب ر ي ق الذي و م س ا ل ثم ت ت ك ل س ب ا ل أ و ص ا ف و ب ا ل ط ب ق فوداء من ا ل و ص خ ث م جعل بعد ذلك الرانو لما يطبخ في ا ل إ ب ر ي ق الاوصاف و ء تطبق فيها جميعا ج د ك جلستات ا في ججدو ججدو جل جل جل هذا الأمر ي الاجتماعية فيما بيننا يعني وصم ونحفرها منقاطعة نحفر نشاهده علاقة كتل الله العظيم وهذا أمر الأسرة جدى سبحان بنتم ولكن الطبيعه من شعرها افسدت العلاقات بسبب ه ذ ه الاحساس الشيطاني ا لتخلي المثال في ا ل ت ب ر ي م ا نظره نظره نظره مع قيمها ما مع الضم ما مع ء ولكن الشيطان يزول بحوافر ا ل أ س ر ة ويدمرها من خلال وسائله التي هي لا تكاد ت ح ص ى و ل ا تصار بسبب الاسره الجسديه في هذا الزمان في المؤمن اذا ي ق ر أ و ا حوافر الزمان ه ذ ا م ن اجل ا ل ق ر آ ن ا ل ذ ي م تحت سن والله من ا ل سنن ويشوف مقدمه خطيره ومن هذه ا ل ق د شانها ان تنتج نتائج ومسببات خ ط ي ر ة فوجب اذن ان يسارع الى ا ل ن ج ا ة ولا ن ج ا ة إ ل الا في ا إ ن خ ر في أ و ا م ر حساب ل ا ن ة ر س و ل ا ل ل الإسلامية الإسلامية ه بأحدث بقوة صفة صفة بقوة وتمثلها كامله تنسل فتكون مسلما ايجابيا مؤثرا لا سلبيا لو ف ي ع ل م المسلمون اليوم شدوه ب ق أو أو ولكن ت ع ى ح ا ماذا ل م تفتري في ا الملكة د م ا ل ن ا الفساد شيئا فشيئا فنقره في أ ن ف س ن ا والمثال الدائم الذي أ م ث ل به نظرا ل ط و ي ا ن ه وترشيه مستوى ا ل عربي وسط ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة ليست س ؤ و ل ة وحداها إ ط ل ا ق ا و إ ن م ا شريكها أ خ و ه ا و أ ب و ه ا وزوجها لاننا قبلنا ه ذ ابو ض ا ثم قبلناش لا تنظر ش ي خ ا ص ل وقبل ذلك الزوج والاب و في ابنته والزوج في زوجته و ا ل أ خ و ه في أ خ ي ه شيء طبيعي أ م ا لو أ ن ه فعلا ل ا س ر ه مثلما كانت متماسكه م ا ت خ ل ي ش المنكر لما ان يحلها ل م استطاع أ ن يشوه هذا الفساد لما كدر ت عليه ف ل ا ن ا ت ق ي س ع ل ي ه ف ل ا ن ا وهكذا وهكذا حتى صار النساء يتطابقن نحو الهاويه في إ ب ر ا ج ا ل ن ف ا ت والفرد ولكن هذا راس مقياس حراري ترمومتري يعطيكم مستوى ا ل غيره عند الرجال راس السفر ما عاد أ ح د يغار على ابنته ولا على زوجته ولا ل ق ف ه سبب ضيع النفس الذي حدث لنا مع المنكر وبسبب الغياب ت ف ك ر ت ف ك ر العقل ا ل ب ل ي ذ للانسان سيرى الفحش في نفسه وفي زوجه وفي اليه في زعاده بسبب ان حاسه د الامر المعروف معطلة ي كريس الشكر الذي يتفتر ينبو عنده قلب قلب الإيمان, من قلب من الإيمان و... يعني المطور الإيمان عنده معطله ل الران سبب الذي فأذخله ا ل ق ر آ ن الكريم حينما جعل التفكر ع ل ة وجعله هدفا في م ق ت نفسه ل ن يكن و ذلك هدف ل أ ن ه صمام أ م ا م فيضمن ا ل ح م ي ة و ا ل ح م ا ي ة ل ب ي ئ ه ل إ ي م ا ن ه ا ويضمن أ ي ض ا ا ل ه د ا ي ة ل ل ف ر د و ا ل ج م ا ع ة ف إ ذ ا ع ط ر ه الناس تعطل في حياتهم كل شيء من الخير و ا ل خ ي ر لا يجوز للانسان أ ن يهمل التفكر في نفسه وفي إ ه ل ي ه وفي الزمان الدائر الجاري حوله الزمان الحقيقي ج ا ر ي و ل لأن الزمان ه و ليلة وظهر والشريش الزمان هو الحوادي من ا ا ا و ل يجيزه ب م ا سوانا ن نعيب فيه والا من ناحيه الوجوديه من الزرقاء ا ل ب ا ل ي ومن الناحيه ي الغضاء و م الثلاثية ا ل ش ر ه ذ ا بحسر ل ي لذلك ما ف ر هذا ل ك ولكن ي ق يتميز الانسان ت ر ي خ لذلك ه ا الفقر طيبا ا ك ل إ ن الذي يفعل في الزمان ما يفعل هو الذي يعطي التميز ل ل ا م ي ن ه و ل ل ا م ي ن ه أ ي ض ا أ و ل ل أ ح ر ى الحدث. الحدث يعني فعل ت ح جدا الحدث هو الذي يعطي الزمان فيه ما ما ل شاء ل له ي الله عليه الصلاة. يعني المنطق زي الزمن في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ما وقعنا فمثلا نعطي امثله مما ي ح ض ر و ن ا ل آ ن شهر رمضان إ ن م ا قيمته بما لا انزل به من ا ل ق ر آ ن م نصف الكتاب شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والحسن لذلك أ م ر ن ا بصيامه ف م ن ش ا ه د منكم الشهر ا ل ي ك ن يعني قيمت رمضان بما وقع في من ح د ي ث كوني رباني لما ر ب ط على قضه قدرته وتجلت حكمته في أ ن ينزل ا ل ق ر آ ن في هذا ا ل ش ر كان لهذا ا ل ش ر ما كان من ا ل ق د س ي ة و ا ل ع ظ م ة عند الله وكل م ل ا ئ العلاق وعند المسلمين عبر الشيخ وقد ثبت في الحديث أ ن كل الوحيده ي م انزل و ل كل ذلك ن في رمضان إما الكريم الخاتم المهم من من السماء للشماء وكتاب الله القرآن الكتب حدها القبر الثابعة الدنيا في في في في أولين وسطين آخرين أو أو جل على لكل أنزل ليلة كله أ ن ز ل في ل ي ل ة وحيد السماء الدنيا و ذ ل ك ق و ل ت ع ا ل ا م ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة القدم ايروخي ل ي ل ة م ب ا ر ك ة ث م أ ن ز ل بعد ذلك ت ب ع ا إلى ا ل أ ر ض ع ب ر مدة 2 ي س ن ة ولكن ا ل ل ح ظ ة ا لولا يعني ا للابدين زيلا ا ر ض طبعا أ ن ز ل أ ي ض ا في رمضان شو ر ة ا ل ع ل ق أ و ب ا ل أ ح ر ى ويشو ا ئ ر ة ا ل ع ل ق فكان ا ي ن لرمضان ق ي م ة ش و ن ي ة كبرى ديني ة ع ظ م ز ر م ض ا ن شا بما كان فيه من عمل بما كان فيه من قبر نزل من عند الله جل وعلا و ل ي ل ة القدر في رمضان في ا بما أ ن ز ل بها من ا ل ق ر آ ن وبما يقع فيها من تنزيل مقادير الخلائق تنزيل مقادير الخلائق ف ليله القدر ت ق ع فيها حوادث ك و ن ي ة كبرى تحكم العالم إ ل ى س ن ة قابله كان فيها حكمه خاصه عند الله عز وجل وعند الناس أهل باصيرة ولكن ذ ل ي ع ب د و الله في الليلة أيضا لنعرفك الجمعة في ما ق ي م ة الجمعه ة نصيري ن أ عند ر ف الجمعة م السنف تتلك ولكن كيف قيمة الجمعة ع في الله عز وجل بما وقع فيها من أ م ا ل وبما وقع فيها من مقادير في إ ل ه ي و ت ب ب ي ر ا ت ربانيه ففي الجمعة ا خلق ل ل آدم ما هذا الجمعة في الحديث الصحيح فيه خلق آ د م أ يوم ا ل ج م ع ة وفيه أ و ر ب ا ل أ ر ض قلنا بطولها ي جميعا نهار الجمعه وفيه ك ي د عليه فنزلت عليه س و ب ه نهار الجمعه وفيه قبل نهار الجمعه ن ا ر وفيه تقوم ا ق ي ا م ه نهار ا ل س ا ع ة حيث يطوي رب ع ز ة السماء كطي سجن في الكتاب فيكون يوم الجمعه فلذلك عظمه الجمعه جن د ي ن ا علاش في ان تقع فيها حوادث هذا هو الزمان التقدير ا ل ا س ل ا م هو حوادث وقعت وتقع و س ت ق ع ء ل ى ي و ا ل ق ي ا م فمن أ ر ا د أ ن يجعل زمانه م ت م ي د ا عليه ان ينجز في أ ع م ا ل م ت م ي ز ه وهذا هو ا ل ع م ر ا ل م ب ا ر ك وحينما ت س د ا ل أ ع م ا ل فقد فسد الزمان بالتبع رحمه الله الشافعي ن ل ع ب زماننا و ل ع ب و فينا نحن الذين نطيل ا ل ز م ا ن طبيعته من ص ر ا ه او ب د ا ي ف إ ذ ا ا ل ق ر ا ت زمان مشيت ق ر ا س وربا ق ر ا م ن ا ت ت كبير و ق ر ا م سكت كبير ف إ ن و ي ت سخير محمد الله و إ ن و ي ت سخير ذلك فدائر إ ل ى إ ن ق ا د م ل ف ي ك و إ ن ق ا د م ما ح و ل د اللهم جعل من ت و ر ب ي ن وزمان المتطهرين و ز م ل ن ا اجمعين و ز م ل ن ا من الشاكرين م و ز م ا د ع و ا ن عن الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا م ح م د وعلى ا ل ي きれい。